ليس لهم طعام يتغذون به إلا من أخبث الطعام وانتنه من نبات يسمى الشبرق إذا يبس صار مسموما لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن آكله ولا يسد جوعته وجوه يومئذ ناعمة وجوه السعداء في ذلك اليوم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 لا تسمع في الجنة كلمة باطل ولغو فضلا عن سماع كلمة محرمة فيها عين جارية في هذه الجنة عيون جارية يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا فيها سرر مرفوعه فيها أسرة عالية وأكواب موضوعة وأكواب مطروحة مهيئة للشرب ونمارق مصفوفة وفيها وسائد مرصوص بعضها إلى بعض وزرابي مبثوثة وفيها بسط مبسوطة هنا وهناك ولما ذكر الله تفاوت أهل الأشقياء والسعداء في الآخرة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 وإلى السماء كيف رفعت وينظرون إلى السماء كيف رفعها حتى صارت فوقهم سقفا محفوظا لا يسقط عليهم وإلى الجبال كيف نصبت وينظرون إلى الجبال كيف نصبها وثبت بها الأرض أن تضطرب بالناس وإلى الأرض كيف سطحت وينظرون إلى الأرض كيف بسطها وجعلها مهيئة لاستقرار الناس عليها ولما وجههم إلى النظر إلى ما يدل على قدرته تعالى وجه رسوله فقال فذكر إنما أنت مذكر فعظ أيها الرسول هؤلاء وخوفهم من عذاب الله إنما أنت مذكر لا يطلب منك إلا تذكيرهم وأما توفيقهم للإيمان فهو بيد الله وحده لست عليهم بمسيطر لست عليهم مسلطا حتى تكرههم على الإيمان إلا من تولى وكفر لكن من تولى منهم عن الإيمان وكفر بالله وبرسوله فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله يوم القيامة العذاب الأعظم بأن يدخله جهنم خالدا فيها إن إلينا إيابهم إن إلينا وحدنا رجوعهم بعد موتهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا وحدنا حسابهم على أعمالهم وليس لك ولا لأحد غير ذلك